وستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وقصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حجاجهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يقالفون فيها أهل السنة والإرماع فحسنتهم نوعان إما موافقة أهل السنة والحديث وإما قد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حجاجهم ولم يتبع أحد المذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين وصفين أو كلاهما وكل من أحبه انتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي والقشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشفي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفيهم لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين وصفين ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك كشيخ الأول أبي علي وولده أبي حاشم لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث والصفات والقدر والإمامة والفضائر والشفاعة والحوض والصراط والميزان وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجعمية وبيان سناقضهم ما أوجد أن يمتاز بذلك عن أولائك. ويعرف له حقه وقدره قد جعل الله لكل شيء قدرا وبموافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأثباع ما صار لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد منتصر فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحد يقول الدب عن السنة أفضل من الجهاد والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون وقد يكون فيه فجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين فزوجوا للفاجر وبيقوم لا خلق عليهم فهذا ما بسنته بان يهزى مع كل امير بطرا كان او فاجرا والجهاد وعمل مشكور لصاحبه في الظاهر الى محاله وهو مع النيه الحسنه مشكور باطنا وظاهرا وده شكره نصره للسنه والدين فهكذا المنتصر للاسلام والسنه يشكر على ذلك من هذا الوجه الحمد رجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب موافق فيه دين الله وسنه رسوله وشرعه من جميع الاطراف من جميع الاطناف اذا الحمد إنما يكون على الحسنات والحسنات هي موافقه طاعه الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعه لامرِه وهذا هو السنه فالخير كله باتفاق الامه هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يذم من يذم من المحرفين عن السنه والشريعه وطاعه الله ورسوله الا بمخالفه ذلك ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم انما تكلم فيه اهل الايمان بمخالف ومن تكلم فيه ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم انما تكلم انما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة والشريعة وبهذا ذم سلف والعيمة أهل الكلام ومتكلمين الصفاتية كابن كر... كرام ابن كلاب والأشعري وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وإمتها المقبولين فيها من جميع الطوائف الفقهاء وآش الحديث والصوفية إلا بما... إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهم أو عراضي عنه أو الابتضاء أطلق ياسم مهدوه رد ذلك كما يقع نحو ذلك في المسائل العلمية طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آل وصحبهم وعلى الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نبدأ يعني عندنا تنبيهان التنبيه الأول ذكر بعض الأخوة بالنسبة للحميد الذي مر ذكره رحمه الله لما قال الشيخ رحمه الله الله وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير فهذا نعم هو شيخ البخاري الحصل الوهم أنه حصل خلط بين هذا الإمام المتقدم وبين الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين فالحميدي الذي ذكر المؤلف هنا أعراض به شيخ البخاري والمتقدمين أما صاحب الجمع بين الصحيحين فهو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر والفتوح الحميدي الظاهري ولمتوفى سنة ثمانين وثمانين واربعمائة أيضاً أخونا في النقل الذي مر بنا لما قال الشيخ وقد ثبت مد هذا من كلام لقدامه يقوله وقد ثبت نعم ذلك الله خير فقول الشيخ في منقل هنا لما قال وقد ثبت في مد عينا السلف إلى نهاية المقطع إلى قوله الحمد لله نبهنا أخونا الشيخ عبدالله أن هذا في ذنب التأويل في كتاب ذنب التأويل أو في إزالة ذنب التأويل لإبن قدامة المقدسي فكل هذا النقل الذي قرابة سبعة أسطر كلهم أخوذ من ذنب التأويل لإبن قدامة المقدسي رحمة الله يعلم جميعا آخر ما يقفنا عنده في المدارسة عرفنا من خلال آية كريمة ولو أنهم فعلوا ما يعابون به أن العمل بالعلم كما قال الشيخ في بعض المواطن أن العمل بالعلم يثبته يثبته بالعكس مخالفة العلم عدم العلم بالعمل تضعفه وتذهبه مخالفة كل سنخالف ما علمه ولا يعمل بعلمه هذا مما ينعي في العلم ويذهبه وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 2330 و300 و... يعني يكون عندنا مصات عمر بن عبد الحميد رحمه الله لما كان يقول في عبارته يقول جهلنا بما علمنا جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا تركنا العمل بما علمنا ولو عملنا بما علمنا ولا عملنا بما علمنا لا اوذنا ورثنا الله تعالى علما ما لم نعلم هنا رحمه الله لما قال وهذا يعلمه كهره الوارد النزاع بينهم وبين هنا كما يعني يميل الكالف ان قال اهل الاسلام هم يعني اتم عقلا وصح عقلا من اهل العلم فكذا أيضا اهل السنه هم اصح عقلا واتم عقلا من سائر أهل القبلة والفرق الإسلامية وأن هذا قال يعلم تارة بموارد النجاع بموارد النجاع فلا تجد مسألة أقول فيها أنه قد تبين أن الحق معهم هذا طريق يعني كيف نعرف أنهم أصح وأنهم على الحق وأنهم أتموا عقلا هذا من خلال ماذا الرجوع إلى موارد النجاع والثانية لما قال تارة بإقرار مخالفهم أن المخالف يعترف ويقرر لأهل السنة بأنهم على الحق وأنهم هم على اليقين فقوله تارة بإقرار مخالفهم ورجوعهم إليهم هذا يتضح من خيال ما ذكر الشيخ في الحموية وفي الدر كما سيشير المؤلف من رجوع المتكلمين ورجوع بعض المتفلسفة لمذبا للسنة وندمهم على ما سلف والثالث لما قال أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل يعني ف... يعني تجد أن هؤلاء المتتلمة يشهدون بالضلال والجهل على مخالفيهم والرابع بشهادة المؤمنين فلماذا فهل... يشهدون بأن هل سنهم أصحوا عقلا وأتموا وأنهم على اليقين والخامس لما قال ثارثة بأن كل طائفة تعتصد بما... بهم في مخالفه الأخرى البعدها الشيخ عندهم من القضايا التي اعتبر قضية منهجية مضطردة اللي هي لما قال ولا تجد غيرهم يعني غير أهل السنة يعظم إلا بقدر ما وفقهم فيه وهذا الذي يريد الشيخ أن يستطلب فيه من خلال أمثلة فيقول المخالف لأن السنة إنما يحمد ويعظم ويكون له مكانه بقدر ما وفقه للسنة ويكون له أيضا منزلة ويحمد بقدر ما رد منها البداية فما عند الإسلاميين سواء مثلا الشيعة المغضلة او مثل المرجعة أو حتى المعتزلة ولحهم هؤلاء إن حمدوا أو عليهم فإنما يثنى عليهم بقدر ما وافقوا فيه أهل الحق وأيضا يثنى عليهم أو يحمدون على بقدر ما عندهم من الردود على من خالف الدليل والسنة الشيخ يعتني بقضية ما يمكن يسميه التباعه لأن هؤلاء مثلا الشيعة المفضلة أو المعتزنة يمدحون بقدر كما سيذكر الشيخ أمثلة ويذمون أيضا يعيش بقدر المخالف فالحمد والسنة بقدر المتابعة وبقدر على المخالف للسنة والدم بقدر مخالفتهم للدليل ومخالفتهم لسلف الأمة قضية أن اهل الإيمان وأهل السنة لهم القبول مثل لك المؤلف رحمه الله في قضيه ريم احمد كيف انه لما توفي يعني ان الذي حضر الصلاه عليه كما قرابة مليون ونص او مليون و600 كما هو مذكور هنا قال عندك هنا قالوا انما نبلا اي ريمما انا بلا يعني عظما صار نبيلا اي عظيما بايش بسبب اتباعه الحديث والسنه طبعاً باتباعه العلماء كلهم متبعون لكن ايضا في إظهاره كما يبين الشيخ رحمه الله في مواطن لما يقول للبعض الشيخ الشافعي يقولون المذهب اللي هو مذهب السلف هو مذهب, مذهب مالك والشافعي لكن الظهور لأحمد فالإمام أحمد رحمة الله عليه له قدر زائد له أنه أظهر السنة وأظهر القول بأن قران الكلام غير مخلوق في وقت يعني نجد ان الأكثرية والأغلبية كلهم خالفوا ذلك فكلهم يعني قال بخلق القران اما يعني اما طوعا او خوفا وكما قال الشيخ رحمه الله الشيخ الزناتي في في الفتاوى الثانيه عشر أن ان الامام احمد رحمه الله تخلى عنه حتى اصحابه ومن حوله وثبت رحمه الله في هذه المحنه العظيمه فان هذا الشيخ يذكر مثل بعض الاثار انهم شبهوا موقف الامام احمد في في, في في هذه المحنه شبهه ب يعني بموقف الصديق لعمر الصديق الاكبر او ابي بكر في زمن الردة وشبهه ايضا ايش بموقفه الفاروق عمر زمن يوم السقيفه لما حصل يعني النزاع بالسقيفه في منيل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام وشبهه ايضا بموقفه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوم الدار لما يعني نجعه في يوم الدار سنه 35 وفيها السشد رضي الله عنه وايضا شبهوه بموقفي امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم الحروره لما قاتل الخوارج رضي الله عن الصحابه اجمعين كما قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجمعيه الجزء الثالث صفحه 51 و هنا عندما ذكر عبدالله قال كذلك الشابع وإسحاق يعني بالراهوية ذكر الأئمة هؤلاء إنما صار لهم القبول وصار لهم التعظيم بقدر ما يعني لأنهم نصروا السنة ونصروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يذكرني بكلام من قاله الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى وأيضا قاله في الصارم مسلول وهو أنه هناك مقالة أبي بكر بن عياش رحمه الله الذي كان يقول أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموتوا ذكرهم لأن أهل السنة, نصر السنة, لأن أهل السنة نصروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وأهل البدعة شنأوا أي أبغضوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شالئك هو الأبتر هذا ذكر الشيخ لطصارم وذكر أيضا في البتاوى السادس عشر ستة وعشرين خلسمية يعني لا شكلنا جنازة الإمام محمد كانت مشهودة وعبارة التي سمعناها آية ما بيننا وبينهم جنازة أيضا المؤلف رحمه الله كانت جنازته مشهودة فذكر أبي الحد الهادي أن ابن تيم رحمه الله يعني هذه الجنازة لبن تهيمة أقل ما قيل أنه حضرها ستون وبعضهم وصلها إلى مئتي ألف إضافة إلى خمسة عشر ألف رحمه الله وما تكلم في من تكلم فيه منهم يعني من, أهل من أهل العلم ومن أهل من تكلم فيه طيب ما سب ذلك يعني تكلم فيه عن وقال بسبب المواضع التي لم نتفق معه متابعتها من الحديث فعندما العالم من اهل السنه ينتقد انما ينتقد لانه مثلا لم يعني ياخذ بهذا الدليل او لم يبلغه او لانه ضمن هذا الدليل لا يفوت وهذا يذكرنا ايضا بالكلام المشيل الذي تعرفونه للشيخ زلفي رفع الملام لما تكلم عن يعني جماع الاهدار التي يعتذر بها العلماء في عندما لا تتبعون الدليل فهو أفصلها لكنها ترجع إلى هذه التنازل التي ذكرها الشيخ الأول عدم اعتقاد أنه سلم قاله ولا لا يتصور أن عالما من العلماء أنه يعني يخالف الحديث ويعني يجاهل بالمشارقة فإما أن الحديث يعني يعتقد أنه سلم ما قاله والثاني يعتقد أن هذا الحديث أنه سلم لم يرد هذه المسألة او اراد ذلك القول او يعتقد ان ذلك الحكم منسوخ هذا كله في رسالة رفع الملام عن الامة العلامة الموجودة في المجلد العشرين صفحة واحدة الثلاثين ومئتين قال رحمه الله كذلك مسائل الاعتقادية الخبرية هنا لما يقول الشيخ المسائل الاعتقادية الخبرية يعني قسيمها الاعتقادية قسيمها العملية ولما يقول خبرية قسيمها ايش الطلبيه فمثلا هنا لما يذكر يعني المعتزله قالوهم فرسان الكلام نحوهم هم الأصل في في الكلام قال انما يحمدون ويعظمون عند اتباعهم وعند من يغض عن مساويهم لاجل محاسن فعندما يحمد المعتزله عندهم او عند من يغض الطرف عن مساويهم إنما يحمدون على ماذا على ما يعني وافقوا في الحق وموافق فيه الدليل ذكر الشيخ رحمه الله تفصيل في قال مثلا بموافقوا في مذهب الاثبات نعم المعتزله يعني باعتبارهم اثفث الاشماء كما الاخ ف يعني ان كان ثمه شيء يحمدون عليه من هذه الحيثيه أيضا او قال ردهم على الرافضه باعتبار ان المعتزله أقل اقل سوءا واقل انحرافا من الرافضه والشيخ قال هذا بمواطن من ذلك مثلاً أم يتويتون إمامة الخلفاء طبعاً يقول الشيخ إمامة الخلفاء المراجه الخلفاء الثلاثة أو بكر وأمر وعتمان وهم لا يزعون في ذلك لكن حصل النزاع عند بعض المعتزلة والطعن في في الذين مثلاً قاتلوا في الجمل أو في صفين فتجد مثلاً عمرو بن عبيد يعني لا يأخذ أو يقول لا يأخذ بشهادة هؤلاء وإلا في الجملة كما بين الشيخ في المنهاج أن المعتزلة في إمامة الامامه وخلافه الثلاثة. فقول الشيخ يعني ان يتم عدد الصحابه اي بالجمله كما جاء مفصلا في المنهج وقبول الاخبار وتعريف كلامه والغلو في علي فايضا يعني كان ثمه ما يحمد من المعتزله عند اتباعهم او عند من يعني يغض الطرف عنهم فاعتبار انهم يعني لم يقعوا في الغلو في علي كما وقعت الرافضة هنا لما قال رحمه الله وكذلك الشيعة المتقدمون هنا لم يقول الشيعة المتقدمون وإذن الله يعلم من خلال السياق أنه راد بالشيعة المتقدمون المشيعة المفضلة الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليًا على الشيخين اللي هم زينية يعني لكن لما يصل الغلوب الشمع له سب الشيخين كما عند الرابضة قال الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات نعم باعتبار أن الشيعة المتقدمون أن الشيعة يثبتون الصفات هذا قرر الشيخ في مواطن وهو يقول أن الشيعة متقدموهم كانوا يعني يثبتون الصفات ومتأخرهم صاروا معطلة ينكرون الصفات تأثرا بالمعتزلة ايضا هم يثبتون القدر اا يعني وش الشفاعه اللي نقصده بالشفاعه هنا تمام واضح بالسياق الشفاعه لمن أي اي شفاعه الشفاعة لمن الشباب لا لا لا مش كذلك هي اشاعهه المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزله ها باعتبار ان المعتزله هم الخوارج يمكنون ماذا ينكرون الشفاعه لعصاه المحليه فهنا لما قال الشفاعة اللي هي الشفاعة للوساط لا لا لا لا لا لا لأن الشفاعة العظمى يعني في بعض تقلات الشيخ رحمه الله لأنه يقول ما لم يناجع فيها احد. لم يناجع فيها أحد الشفاعة العظمى اللي, هي اللي أجي فصل قضاء فاللي يبدو أن الشفاعة هنا الشفاعة للوساط قال وكذلك كانوا يستحمدون بما قالوا فيه خارج من تكفير علي وعثمان أيضا باعتبار لهم لا يكثرون علي ولا عثمان خلاف الخوارج الذين يكفرون عليهم ويطعنون في خلافة عثمان في خلاف آخر خلافتهم ما يطعنوا في أول خلافته فالشيعة المتقدمون لا يكفروا لا لكن مصيبتهم كما عرفنا أنهم فضلون عليهم على الشيخين إذن قال خالفوا في خوارج وكفروا بالمسلمين من الذنوب ايضا هم يحمدون على على ماذا على أنهم لا يكفرون الاصحاب قالوا يستحمدون بما خالفوا فيه المرجئه من ادخال الواجبات في الايمان فالمرجئه كما تعرفون يخرجون العمل عن مسمى الايمان اما هؤلاء الشيعة فاما فهم يدخلون الاعمال في تعريف الايمان فكونهم ادخلوا الاعمال او الواجبات الى بان هم يحمدون على هذا يحمدوا على هذا بمخالفتهم للمرجع قال الشيخ ولهذا قالوا بالمنزلة يبدو من خلال السياق يعني العبار رفعه شيء من الاقتضاب لكن الذي يبدو والله أعلم قال ولهذا قالوا السياق يتض... يتحدث عن من ها؟ عن الشيعة المتقدمين فلم يقول قالوا بالمنزلة أي منزلة ها؟ المنزل بين المنزلين لأنه يبدو يعني الشيعة المتقدمة اللي هم المفضلة هو مذهب من؟ مذهب الزيدية الزيدية كما هو معلوم يعني أخذوا هذه الأصول الخمسة فقالوا بالمنزلة في المنزلتين قالوا بالمنزل منزلتين يعني لما يقولوا أنه فاسق لمرتك الكبير على المؤمن فهم يحمدون منها مهو من من بإطلاق من هذه الحيثية أنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وجعلوا الفاسق يعني متعرض الوعيد متعرض وعيد خلاف المرجعة الذين جعلوا الفاسق أو العافي مؤمن كهلما ولهذا الشيخ قال وين لم يهتم إلى السنة المحبة بعدها قال متكلم أهل الإثبات يقول الشيخ أهل الإثبات فكلمة أهل الإثبات أو حين عبر الشيخ بالصفاتية او مدينة الصفات يعني يشمل مثل هذه الطواف التي ذكر ثلاثة منها الكلابية والكرامية والأشعرية وحين يضيف مثلا السالمية فيقول هذه الطوائف الثلاث يعني انما يعني قبلوا او صار لهم قبول او صار لهم ثناء او حمدوا لما ليش لما يعني وافقوا فيه الحق قال بما اثبتوه من اصول ايمان من اثبات الفاعل وصفات طبعا لما يقولوا الصفات هنا طبعا في الجمله يعني ولا يمكن لكلاب وايضا الاشاعره ينكروا الصفات ايش الفعليه الاختياريه ومتأخروا على صفات الذات كما هو معلوم لكنهم يبقوا صفاتية يعني يثبتون الصفاتين بجملة أيضا ثبات النبوة هذا لا شك لي والرد على الكفار طبعا هذا كل كلام يعني بإجمال هو أن الشيخ فصل أنهم نعم يثبتون النبوة لكن طريقتهم في ثبات النبوة هو دلائل النبوة محل يعني محل غلط ومحل يعني لبس لأنهم اقتصروا في النبوات قالوا النبوة لا تفزليش قالوا بالمعجزة هذا رد عليهم الشيخ في شرح الأصالية. يعني من منا نقول الشيخ الذي قال في هذا المقام بالنسبة لشيعة المتقدمون تقول الشيخ رحمه الله غالب الشيعة الأوائل مثبتون للقدر والصباب غالب الشيعة الأوائل مثبتون القدر والصباب هكذا في المنهاج الثالث صفحة في صفحة التاسعة هنا بالنسبة لديك التلمة لإتبارة الكلّة قال الشيخ في النعبوات وهم اللي هم الكلابيه والكراميه الشاعره اللي يخالفون الخوارج والشيعة يعني فكون مخالفين الخوارج والشيعة هذا يحمدون فيه او يحمدون عليه قال لكن الكراميه والكلابيه وأكثر الاشاعره مرجئه لا هذا واضح الكراميه ولا غلب عليهم المرجئه ولهذا لا يحمدون يعني انما يذمون على ارجاع وقال أيضا الشيخ عمان الله نصر ابن كرام مذهب الحديث المتبتين الصفات والقدر وحب الصحابة فهو في إثبات صلاة الجملة نعم والقدر يثبت القدر وحب الصحابة وهذا ذكره الشيخ في الأصفانية وأيضا في مواطن الشيخ قال للأشاعر والكلابية هم من أهل السنة عندما ننظر إلى ماذا؟ إلى المعتزلة يشوى وقال أن الأشاعر والكلابية هم أهل السنة في البلد الذي يكون فيها البدع المعتزلة والرافض كلام الشيخ هذا العدل وفيه هذا العلم فلا يقال أنه من أهل السنة لا ليسوا كذلك لكن لما تكون في مكان او في بلد اهل البدع هم الروافض والمعتزلة فيكون هؤلاء الأشاعر هم أهل السنة بالنسبة لأولئك هذا ذكروا في بيان تنبيس الجميل الثالث ثمانية وثلاثين وخلسمية هنا قال عندكم الآن لخص أن, أن, أن, أن هذه الطائف أو هذه الفراق أو أرباب المقالات من الفرق الإسلامية إنما يحمجون لأحد أمره إما أنه موافق أهل السنة وإما أن لهم ردوداً أن, أن لهم ردوداً على المخالفين أهل السنة وذكر عندكم مثلاً الموذج الأشعائي قالوا ولم يتبع أحد مذهب الأشعري إلا إلى أحد هنا إما أنه والله فعلا موافق على السنة وهذا موجود كما في كتاب الليبانة او رد على من خالف أهل السنة من الذين صنفوا ودافعوا أي رك... عن أي نقوم كذلك البيهقي ومثلا أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة هو بالعساكر طبعا له كتاب مفرد في هذا تدين كذب المفتري في نسبه الأشعري فهنا عندما يدافعون إنما يدافعون عن أشعري بقدر موافقاته إلى أهل السنة وموافقاته مذبه الحديث وبقدر ردوده على من خالف أهل السنة قال عندك هنا لا يحتجون له عند الأمة وعلماء ومرأة إلا بهذه الوصفين ما الوصفان الموافق على أهل السنة والرد على من خالف مذبه للسنة قال ولولا أنه كان من أقرب ولولا أنه كان من أقرب من جنسه إلى ذلك الحقوف لو كانت المسألة انه يلحق به باب ما يكون له من زوج امه أنه هو ابو علي الجبائي الذي عاش عنده وما 40 سنه معتزليا فما ك... ما يحمد على على على نشاته الطويله العريضه في عند عند, عند... عند... عند... عند أبي علي ولا عند ابي هاشم ابن ابي علي الجبائي قال... ولو أنه كان من اقرب بني جنس ذات الحكومه بطبقتها الذي لم يكونوا كذلك فشيخي الاول ابي علي الجبائي ولده ابي هاشم ف ابو هاشم الجبائي وابو الحسن الاشاعري هما كان يعني تلميذين عند ابي علي الجبائي ابو الحسن هذا ابو علي زوج امه هو ابو هاشم هذا والده يعني لكن كما يقول الشيخ رحمه الله الاشاعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل الإذبات وأما أبو هاشم فعلى أصوله المعتذرة على مذهب أبيه هذا ذكر فيه أيضا في بيان تلبس الثالث ثمانية ثلاثين خمسمائة لكن أيضا الشخ كما هو معلوم يعني يبين أن الرجوع الأشعري إلى مذهب الثالث رجع له رجع له في الجملة ولهذا يقول مثلا في المنهاج يقول رجع الأشعري إلى عن جمل مذهب الجبائي اللي هو المذهب المعتزنة وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه يعني بقي فرواسب وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه لكنه خالفه في نفي الصفات وسلك فيها طريقة من كلها فهو أثبت الصفات خلافا لأبي علي الجبائي وأيضا الإشكالية أنه عنده إثبات الصفات الجبائية يعني لم يثبتها على الطريقة طريقة سنية السلفية المحظة وإنما على طريقة من كلاب أثبت الصفات ويظن أن طريقة من كلاب هي طريقة السلف ويقول رحمه الله أن, أن, أن أبا علي مما أن عفل من الأشعري يعني مما جعله يعني يقترب من مذهب أهل السنة أنه أخذ عن زكريا الساجين أصول الحديث بالبصرة وأخذ عن حنابلة بغداد أخذ عن حنابلة بغداد هذا ذكر في المنهاج الثامن صفحة تسعة وفي الهتاوى الثالث ثمانية وعشرين ومائتين بعدها قال الشيخ رحمه الله لازم كان لهم موافقة في السنة ذكر جملة موافقات الأشعر السنة نساء الكثيرة نعم قال ولهم للردود على المعتذر والقادري والرافض نعم له ردود خاصة المعتذرين يعني هو يثنى عليه رحمه الله بالذات فالرد على المعتزلة لأنه كان خبيراً بمذهب أربع عون على المذهب ثم تبرأ منه فلهذا يقولون أن يعني رفع رؤوسهم حتى جاء أبو الحس الأشعري فقمع المعتزلة في أطماع السماسم كذا قالوا فلهذا تجد أنه لما تنظر في كتابة مقالات الأشعري وقالات الإسلاميين تجد أن أن أن أن أن أنه يعني في غاية الخبرة والدراية بمذهب المعتزلة يعني يعرف دقائق وتفاصيل مذهب المعتزلة فهو عندما ينقل عن المعتزلة هو حج بهذا مثلما الآن لما ينقل الشهر الثاني عن الفناسفة فهو عنده درائب مذهب الفناسفة الشهر الثاني في الميلل أما المعتزلة فتجد أن الأشعر في غاية الدرائب ولذلك من دقيق الكلام من جليل كلام فيعرف مذهب المعتزلة بدقيقه وجليله بعدك قال الشيخ كلمة المتينة قال ما أوجب أن يمتاز بذلك عن ملايك ويعرف له حق وقدر قد جاء الله في شيء قدره وهذا يعني يعتني به الشيخ كثيرا ألا هو تنزيل الناس من أزيلهم أو كما نسمي حيانا الشيخ معرفة مراتب الشرور فهذا يعني من الهمية في مكان وهذا مقتضى العلم والعدل ولهذا يقول في في الأصفالية يقول معرفة المقالات مقالات الفرق لأجل أن يعطي كل ذي حق الحق يعطي كل ذي حق حق ويعرف المسلم أين يضع رجله فقال مثلا ابن كلاب والأشعري وبن كرام خير وأصح عقلا وسمعا من معتزلة يعني هؤلاء الثلاثة أصح عقلا وسمعا من المعتزلة والمعتزلة أصح من المتفلسلة المعتذلة المتكلمة أصح من المتفلتمة وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينكر عليه يعني, يعني لما الشيخ يقول هذه مفاضلة في قول هؤلاء كلهم فيه أن ما ينكر عليه لكن يعني كما الشيخ احتج بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسوله أن نزل الناس منازلهم هذا من تنزيل الناس منازلهم ذكر الشيخ هذا الحديث وقال أخرجه مسلم معلقا وخرجهم دول كذا في الأصغانية الله معذر نحن نحية قبل طبعتها الجديدة على تحقيق السعوي الجزء الثاني 418 و418 بل أن الشيخ رحمه الله يعني في الموضوع الأشعري يعني لما ذكر قضية أن الشيخ أنه رحمه الله كان حريصا على التأليف بين الأشاعر والحنابلة وقال أنا كنت أعظم الناس يعني حرصا على ذلك وأني قلت ذكرت لما ذكر الحنابلة باعتبار أن الحنابلة حصل بينهم بين الأشاعرها يعني خلاف بعد تتنسي قشيري فأحيانا حصل مثلا نوع من البخص لأبي الحسن عن, عن أبي الحسن رحمه الله فالشيخ لما يقول ذكرت لهم كلام أبي الحسن الأشعاري قالوا إن كلام أبي الحسن للأشعاري خير من كلام موفق هكذا قالوا خير من كلام موفق اللي هو من قدامة رح نطلع الجميع فالشيخ يقول في موطن يقول الأشعاري أقرب إلى أحمد من, من الحناب المتدخرين كابل عقيل وابن الجوزي كذا قاله بي أيضا الصهانية الجزء الثاني 54-400 الشيخ أيضا لما ذكر عندك يعني أن الأشعر وغيره من الأعلام أو الطائف يحمدون بقدر موافقتهم الدليل بقدر ردهم الشيخ هكذا ذيلا إذا ذكر الرد عن الوداء يربط بقضية الجهاد في سبيل الله والقاس المسترق بين أن الجهاد فيه ذب عن دين الله بالسنان وذلك ذب عن دين الله تعالى بالبيان واللسان فهذا الشيخ تجد هذا معلم من المعالم يعني الجهاد باللسان السنان ولهذا مثلا قويس لا بد من كتاب يهدي ولا بد من سيف يعني ينصر ويقول ان الكتاب والحديث مثلا واذنا الحديث في باس جديد ويقول في موطن يقول قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر بالكتاب الهادي والسيف الناصر واحتج بالايه وكفى بربك هاديا ونصيرا وينكر مثل حديث جابر رضي الله عنه انه ان جابرا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أمرنا رسول الله أن نقاتل بهذا يعني بالسيف على من خرج على يعني الكتاب خلو القرآن هذا كله ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 64 ومائتين وفي الفتاوى التاسع عشر 25 ومئة وغيرهما أيضا نلحظ هنا لما ذكر أنت مقات يحيى بن يحيى أن الذبع السنة أفضل الجهاد وأيضاً يشهد لهذا أن, أن الإمام أحمد سؤال عن الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك هذا أم يرد على أهل البداع فقال إن صلى فلنفسه هو على البداع فلغيره هذا أفضل فالمقصود أن الرد على البداع في أحوال يكون أفضل من إيش من تلك العبادات وأفضل من الجهاد بالسنة هنا أيضا الشيخ كما هي عاد يقول المجاهد الذي جاهده سبيله قد يقع منه جور ومع ذلك كون يقع منه جور ظلم لا يعني يش ترك الجهاد معه ولهذا من المتقر عند أهل السنة الجهاد مع كل إمام سواء كان مررنا وغاجرا ففجور الإمام او فجور هذا المجاهد لا يمنع يش من الجهاد معه كذا أيضا في على المبتدع قد تجد الشخص حانا في رده على المبتدع حصل عنده شيء من البغي و ولا يعني الخصومه الباقي في الخصام أو يحصل انت شيء من هذا القبيل فلا فلا يعني يذم هذا الرد وانما يحمد على هذا الرد وليه حصل فيه هذا الظلم وهذا البغي لكن الأصل كما بين الشيخ رحمه الله الرد على المبتدئ لا بد في من امرين لا بد ان يكون خالصا صادقا او بعباره اخرى لا بد أن يكون الشخص عندما يرد على المبتدئ ان يكون مقصوده يعني الالاعلان بالحق والرحمه بالخلاف لان الحين اقدر يعني يكون عنده يعني رغبه في نشر الحق لكن يكون عنده شيء من البغي على الناس وظلمهم والاكثر شيء بعض الناس عندهم ما شاء رحمة يعني ما له حد ولا طرف فتجد باسم الرحمة يعني يداهن او, أو, أو يعني لا يبي الحق فلا من امرين الرد حتى يكون عملا صالحا لا بد من من هذين القص أن يكون المقصود ان نكون يعني الرد مبديا على علم العلم بالحق وأن يكون باعثه الرحمه في الخلق هذا بعض كلام الشيخ في مواطن من من اجل هنا قال رحمه الله فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب الموافقه اليه هذا الكلام في قضية التباعد وكما هذا وكما بين الشيخ رحمه الله الحمد الذي هو فعلا هو ينبغي ان يكون هو بغيتنا هو يعني باتباع الدليل والحمد الذي هو عند الله والشيخ في مواطن من كلامه في الفتاوى الجزء الاول لما قال ذاك العربي حمدي زين وذم شين قال عليه الصلاه والسلام ذاك الله ذاك الله فالذي ينبغي ان, ان, ان, ان, ان نتوجه اليه ويكون هو مفتغانا ومطلبنا وغايتنا ان ان, أن, أن على ايش على على هذا الأمر ما التفت مدح الناس ذمهم وسبهم وكلامهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رضا الناس غايته لا تدرك وكما قال ابن القيم يعني رضا المخلوق لا مقدور ولا مامور ولا مشروط الانسان همه ان يرضى الله تعالى سخط من سخط ورضي من رضي كما لا عليكم من خلال حديث أثار أن من أرضى الله تعالى بسخط الناس عاد ذامه حامداً له او كما في بعض الحديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عن الناس قال رحمه الله من الفوائد التي يمكن أن في هذا المقام في قضية العلم والجهاد يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج كما أن الشخص إذا شرع في الحج عليه أن يتمه واتم الحج والعمرة لها كذلك إذا شرع في العلم عليه أن يتمه وإذا شرع في الجهاد عليه أن يتمه ما معنى هذا؟ قال يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعة يعني كل سنة طلب العلم ما فيه وقبله باقي بجاهزة خلاص أنا بطل لا شرع في العلم وشرع فيه فلا أن ان يتمه بمعنى انه طلب العلم فلابد بد ان يقوم به تبعات العلم من جهه التبليغ فقال فترك اهل العلم للتبليغ تبليغ دين الله كترك أهل القتال الجهاد كلاهما ذنب عظيم كلاهما ذنب عظيم واطال في هذه المساله في فتاوى 28 صفحه 85 و100 هنا لما قال وبهذا دم السلف والإم أهل الكلام والتكليم الصفاتية نعم هم لما دمه على كما عرفنا قال بعدها وما تكلم فيه من تكلم من عيان وما هنا لما قال وما تكلم فيه يقصد من من يقصد هذا ها لا هنا الآن يقولك بهذا ذنب السلب والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفادية كابنك الرام وابنك كن... اللاب العشعري وما تكلم فيه من تكلم من عيان أمه وإمته المقبل من جميع طائفها الحديث إلا بما يقومون الآن السلب تكلموا عن أنا صحيح لكن م... م... من المتكلم فيه نعم, أي نعم؟ المتكلم الناقض هو مالسنا والمتكلم فيه هم هؤلاء الثلاثة ونحلم ابن كلاب وابن كرام الاشاعي ولا تلقى عندك هنا الا بما يقولون انهم خالفوا فيه السنة لما يقولون لهم هؤلاء المتكلمه ك كلاشعري وابن كلاب وابن كرام انهم خالفوا فيه السنة وحديثه خفائه عليه او غراضه منهم او اقتضاء اصل قياس مخدوم ايش معنى مخدوم يعني ان القياس وضعوه ومخدوم يعني ايش معنى مخدوم يعني يجعلوهم بالطريقه هم يضعون او او يعني يجدون قياسا لكن هذا القياس الذي ردوا به السنة يكون قياسا ماذا يكون قياسا فاجعا لما قال هنا او اقتضاء اصل قياس ما رد ذلك الى رد السنه فهم لما ياتون بقياس يعني يردون به السنه يذمون على ذلك الله قال فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيماني النص إنما يصن لعدم علمه به أو لاعتقاده صشحة ما عارضه لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف لعدوان فيستشقه من الذنب ما لا يستشقه في النص الخفي وكذلك فيما يوقع, يوقع الفرقة والاختلاء يعظم فيه أمر مخالفة للسنة ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وإجهاد أعداء حتى صاروا للعنون الراثبة والجهمية وغيرهم عن المنابس حتى لعنوا كل طائفة راوتيها بدعة فلعنوا كل بيث والأشعرية فكما كان في مملكة الأمير محمود بن سبورتكين وفي دولة السراجيقة اتداءا وكذلك الحديثة القادر ربما اهتم بذلك واستشارة هنا ربما اهتم بذلك ما هو ما هو عندنا واستشارة لعنى الصواب واستتاب واستتاب واستتاب المعتزلة من البقاء وعندنا نص من كلام الشيخ في مواطن كانت بذلك نعم مفضل. ربما اهتم بذلك استثابة معتزلة من الفقهاء ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر ونفه وهموا به حتى كان يختفي وإنما تستثر بمذهب الإمام أحمد وموافقته ثم ول النظام وسعوا في رفع اللعنة واستثو من استثوه من فقهاء العراق كالدام غاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي وفتواهما حدث على من بحراثان من الحنفية والشافعية وقد قيل إن أبي إسحاق استعفى من ذلك فألزموه وأفتو بأنه لا يجوز لعنتهم ويعذر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين وعلل أبو إسحاطي مع ذلك بأن لهم ذبا وربا على أهل البدع المخالفين للسنة فلم يكن مفتي أن يعلل لرفع الذنب إلا بما فقط في السنة والحديث وكذلك رأيت في فتاوى عن فقيه أبي محمد فتوى قويلة فيها أشياء حسنة قد سئل, عنها قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها ولا يجوز شغل المساجد للغناء والرسل مخالطة المردان ويعذر فائله تعزيرا بليغا رادعا وأما لبس والدمالج والسلاسل والأغلال والتخطم بالحديد والنحاس فبضعة وشهرة شر الأمور محتفاتها وهي لهم في الدنيا وهي لباس أهل النار وهي لهم في الآخرة إن على ذلك ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات ولا تقدير القبور ويعزر فائل ومن لعن أحدا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرا بليغا والمؤمن لا يكون لعانا وما أقر به من عود اللعنة عليه قال ولا تحل الصلاة عند القبور ولا المشي عليها من زجال والنساء ولا تعملوا ولا تعملوا مساجد للصلاة فإنه اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور عن بيائهم مساجد قال وأما لعنوا العلماء إلى إمة الأشعرية فمن لعنهم حذروا عادت اللعنة عليه فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه والعلماء وأنصار فروع الدين والأشعرية وأنصار أصول الدين قال وأما دخولهم من إيران ومن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومظلة لمن يراهم ومظلة لمن يراهم كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال فإنه فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع فإن كان على الاستقامه كان ما ظهر على يديه كرامه ومن لم يكن على الاستقامه كان ذلك فتنه كما يظهر على يد الدجال من من احياء الموتى وما يظهر من وما يظهر من جنته وناره فإن الله يعذل من لا خلق له بما يظهر على يد هؤلاء واما من تنسب بالشرع الشريف انه لو را من هؤلاء من يطير في الهواء او يمشي على الماء فانه يعلم أن ذلك فتنه للعباد انتهى فالفقير أبو محمد أيضاً إنما منع اللعنة وأمر بتعذير اللعن لأجل ما نطروه من أصول الدين وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث ورد علام الخالفة القرآن والسنة والحديث ولهذا كان الشيخ أبو سحاق يقول إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع فتنة القشعرية ببغداد ولهذا قال أبو القاسم من أساكر في مناقبه ما زالت الحنابلة والأشاعر في قديم متفقين غير مفترقين حتى حدثت فتنة بن الكوشيري ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدشة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يضمه من يضمه إلا بمقالبة السنة والحديث وهذا إجماع من جميع القوائف على تعظيم السنة والحديث واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك ولهذا تجد أعظم موافقة لأمن السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه فالأشعري يمدح نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد وم... إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباه والقاضي, البال... والقاضي أبو بكر بن باقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره وأما مثل الأستاذ أبو المعالي وأبي حامد ورحيه ممن خالفوا أصوره في موابع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث وأكثر من ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكره في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه مما يخالف السنة والحديث وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك وكانت الرافضة والقرامضة علماؤهم وأمراؤهم قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق واخرجت الخليثة القائم بيعداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسير المشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهروهم بقراتان وحجروهم بمصر وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام الملق من العلماء مثل أبي المعالي الجوين فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك وكذلك المتأسرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحهما لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث وأما العكابر مثل من حبيب ومن السحنون ونحمهما فلون آخر طيب هو هذا كل امتداد الكلام في قضية إيش؟ ان هؤلاء يحمدون بقدر اتباعهم للدليل بقدر ردهم على من خالفه الدليل قال عندك هنا فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به أو لإعتقاده صحة ما يعرضه هذا مر منه هذا ومقصود الشيخ هنا يعني أيضا تأكيد على قضية معرفة مرات الشرور فالذي يحصل من التفريط في نص خضي ليس كالمخالف لما كان ظاهرا صريحا الشيخ كما تعرفون يعني كان العلوم بين عينيه فلانا ينقلك الآن إلى مسائل في التاريخ ومسائل في الفقه فهنا ذكر شيئا من من هذا الأمر أن الملوك والأمراء إنما يحمدون على نصتهم للسنة قال حتى ولهذا تم كثير من ملوك الأمراء بعمل الإسلام وجهاد إعدائه حتى صاروا يلعنون رافظة الجميع فذكر عندك مثلا الملك أو الأمير محمود بن سباكتكين المتوفى سنة 21-400 فهذا مما يعني أثناء الشيخ في مواطن متعددة من جهة إظهار السنة ولعن المبتدعة وإقامة العدل رحيم الله والذي اناظر ابن فورك كما مر في التدموريه واقام عليه الحجة حتى يعني انقمه حجرا فقال المحمود رحمه الله لابن فورك لما قال مصعد داخل داخل العالم والاخري قال ما يوجد لنا بين الرب الذي تسبحه وبين ايش وبين المعبود فاسقط في يده وسالني بشيخي ابي اسحاق الشيرازي حفنا او ابو اسحاق السرايني ف يعني والمستجير بعمره عند قربتي فقال لو كان الله تعالى يعني داخل عالم مخرج لكان جسما يعني احتج كما يقولون بنفسه بنفس الدعوة قال كذلك الخليفة القادر القادر هو الخليفة القادر بالله وهو من خيار خلفاء بن عباس المتأخرين رحمه الله قال وربما اهتم بذلك واستشار كنا استتاب ففعلا الخليفة القادر رحمه الله في سنة أربعمائة وثمانة كما ذكر المورقون استتاب فقهاء المعتزله فقهاء المعتزله ومنعهم من التدريس منعهم من التدريس ما ضمنه الله رحمه الله ورفع عليه امر القاضي ابو بکر هو الباقلاني وهم به فكاد كاد ينبطش بالباقلاني مع ان الباقلاني الباق قبل كان يعني يتلقب بايش محمد بن الطيب ايش الباقلاني الحنبلي ثم ولا النظام اللي هو النظام الوزير المعروف طبعا النظام الملك يعني تبنى المذهب الاشاعره وان كان له حسنات كثيره رحم الله من جهه العدل ومن جهه نشر الخير لكن هو صاحب المدرسه النظامية ومن من تولاها الجويني وغيره فنظام الملك سعى في رفع اللان عن اشاعره قال واستفتوا من استفتوه فقهاء العراق كالدام غاني هذا يعني كان نلقى بقاذ القضاء وابي سحاق الشيء راضي وابي سحاق صاحب المهدف الذي شرح النووي فهؤلاء يعني لما أجابوا إنما مدحوا الأشاعر او إنما يعني أثنوا عليه بقدر ما عندهم من إيش من اتباع الدليل فلاحظنا قدام غاني قال إنهم طائف فيعني إنما يعني يحمدون بقدر إيش إسلامهم واستثلامهم الله تعالى وابو اشحق فقال ان لهم ذبا يرد على هالبدايه فلاحظ الشيخ من قوه حجته يمكن بعض احيانا يقول هذه يظن انها مدح باطلاق الاشاعره لا بالعكس هي هذه من قبل اهل السنة أن الاشاعره انما يعني اثني عليهم وانما يعني يحمدون بقدر ما نصروا به السنة بقدر ما اتبعوا بدله ما يحمد الاشعر على انه ينكر الصفات ولا يحمد الاشعر على كلامه المتطرف في القدر وإن محمد بقدر ما وافق فيه الحق والدليل ذكر مثال على لما قال كذلك رأي فيه فتاوى الفقه أبي محمد أبي محمد مثل ما نبه الشيخ سلمان الصيني رحمة الله عليه وغيره قاله أنه, أنه هو العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام مقل بسلطان العلماء وبعضهم ظن أنه أبو محمد الجويني والد أبي المعالي ليس كذلك وإنما هو العز بن عبد السلام رحمه الله فذكر عندك هذه الفتوى التي خلاصتها أن العزب السلام رحمه الله أنكر جمله من البداء لمخانفتها للدليل هذا مما يحمد له أنا ما أدري دل... أن الفتاوى العزب طبوعة كما لأخبار لكن أنا نظرت بحالة عجب ما وجدت هذه البتوى المنقولة هنا قال ان كنا لا يزل شغل المساعد بالغناء والرقص ومخاط مردان باعتبار هذا موجود عند الصوفية الذين أحددوا ل... ل... ل... ل... ذلك ويحذر فاعدت عزيلا بليغا أما لبس الحلق والدمالج الدمالج هي, هي نوع من الحلية ذكر من هذه البدعة قال من النار قال من لا يتبسك الله أنه فتن لهم فهذا كلام متين تبين أنه, أنه رحم الله يعني شدد في أمر البدع مع أنه معرف أنه هو الذي صاحب التقسيم الخماسي لما قال البدع استأتريه حكام ذلك الكلام هنا متين في دم هذه البدعه والتحذير منها قال ابنك هنا بعباره الجميل انما قال واما من تمسك بالشرع الشريف فانه لو راى من هؤلاء اصحاب الخارق لو راى من هؤلاء من يطير في الهواء او يمشي في الماء فانه يعلم ان ذلك فيتنه في الزبعه العز شافعي وهذا يذكر عباره شافعي لما قيل له ان الليث بن سعد رحمه الله يقول لو لو رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به فقال الشافعي خصر الليل لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي في الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على كتابه والسنة قال عندك هنا فلقى فلقى محمد إنه منع اللعن وأمر بتعذير لعن لأجل ما نصرهم من أصول الدين إلى قال ولهذا كان الشيخ أبو سحق والسحق لهواء الشيرازي قال إنما نفقت الأشعارية إن صار الأشعارية الرواج فارق رواج وانتشار من الحنابلة نعم ما صار لهم رواج إلا أنهم انتسبوا حنابلة والحنابلة هم المعرفون بإيش بي باتباع الدليل ونزوم السنة قال وهذا ظاهر عليه وعلى أمة أصحابه في كدب وصنفاتهم قبل وقوع الفتن القرية بعد الفتن القشرية نعم حصلت الفجوة والنفرة بين الحنابلة والشاعرة فكان حصل مثلا فتن عظيمة كما ذكر المؤرخون بين الحنابل والشاعرة حتى يعني اعتراهم الجبن والخوف حتى ان يتأخر صاروا لا يعدون الصلاة لا الجمعة ولا, ولا الجماعات خوفهم من الحنابل كما ذكر ابن الجورزي في حوادث سنة 47 و 400 من الهجرة في تاريخ المنتظم المجلد الخامس عشر سبعة سبعة واربعين وثلاثمائة أما فتنة القشيري متى وقعت فوقعت سنة تسعة وقعت في بغداد هنا لما قال أبو طاسم العساكر في مناقبه أبو العساكر من أقو يقصد كتابه إيش؟ تبيين كذب ومفتري فيما نسو الأشار قال ماذا تلحناب على شاعر في قديم الدهر متفقين غير مفترقين حتى حدثت فتنة ابو القشيري بعد كتنة ابو القشيري ينتهيش كلام ابن عسائل بعدها قال شخص ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها بعد حدوث الفتنة قلنا الفتنة سنة كم؟ سعى ستين وربعمائة وقبلها يعني قد قبلها, قبلها كما ذكرنا لكم الواقع التي توقعت سنة سبعة هذه قبل الفتنة حصل إيش؟ الفتنة التي جعلت الشاعر يعني يتوارون ولا يستطيعون أن يصل الجمعة خوفا من الحنابلة قال عندك هنا والقاضي وبكر بالباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان عظم عندهم من غير نعم لا شك والشيخ في مواطن يصف الباقلاني بينهم الفضالة على شاعر وأنه يثبت السمات الخبرية الباقلاني يثبت السمات الخبرية السواء واليدين ونحو ذلك قال وأما مثل الأستاذ أبي من المعالي وأبي حامد أبو حامد نهو الغزالي ونحوه من خالف أوصوله في المواطن لكا ونا يعني ليش وكان البقل البقل انا احسب حالا منهم فالدويني ابو المعالي يعني كما قال الشيخ هو هو ممن قرب المذهب الاشاعري المذهب المعتزله واول من اشتهر عنه انكار الصفات الخبريه هو عندك الان تمام مر بنا اول من انكر الصفات هو الجعد واظ يعني جعل الدرهمه وعندك ال اول من اظهر انكار الصفات الاختياريه من كل واول من اشتهر عن انكار الصفات الخبريه كالوجه واليداء والاستواء اللي هو ايش الجويني ابو المعالي كان في الدرر الجزء الثاني صفحه 18 هنا الغزالي يعني الشيخ تحدث عنه كثيرا والغزالي يعني الشيخ كما ذكر رحمه الله ان الغزالي يعني يعني واضح انه يجهل مذهب اهل السنه ولذا همت الحصره ان الفرق او حصر المقامات في اربعه الهم وهي التي مر بها اللي هم المتكلمين والفلاسفه و انس تصور الكشف والبغنيه هنا اما مذهب الحديث ما لا, لا لا يعلمه او او او يجهله فكما قال الشيخ لم يعرف مقاصد الحديث نجرب هذه المسالك الأربعة ولهذا تجد أنه متذبد رحمه الله مرة مع علماء المسلمين مع البلاج ولهذا كان بالرشد يعني يتنذر به وينشد فيه هذا البيت يوماً يماناً إذا ما جئت ذا يماناً ولقيت معدياً في عدناني فهو رحمه الله كان مضطرباً لكن في آخر أمر هتاب ويعني مات وصحيح المخالي على صدره يقول الشيء رحمه الله كلام الغزالي في برزخ بين المتفنسفة وبين أنملة يعني ذحب الشطة حمدة وأن حصل الفرق في الفرق في المتكلم الباطنية الفنازل الصوفية وهذه كل الفرق هذه كلها حدثت بعد القرون آه المفضلة آه هذا في النبوات الجزء الثاني صفحة 32 وستمائة في الجزء العول 93 وفئة الصفهنية تحقيق الصحوي قبل أن تطبع الجزء الثاني 49.500 قال الشيخ وكان الرافضة والقرامضة طبعا الرافض جمع بين اتجاههم اللي هو التعطيل وبين القدر إن القدر قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوكية نعم استظهرت صالهم قوة وشأن والدولة السلجوكية طبعا دولة سنية كانوا يحبونها للسنة ويوالونهم يقول حتى غلبت على الشام والعراق غلبت لهم القرامط والرافض لهم الدولة البويهية قالت و أخرجت الخليفة القائم الخليفة القائمة هذا ابن الخليفة الثابت لما هيش القادر فعندك القادر صاحب اللي اللي اللي اللي اللي المنشور الاعتقادي ثم جاء ابنه القائم وهم إن شاء الله يعني أعمارهم طويلة أو إن شاء الله نطولوا بالخلافة ثم يقولون ان قائمه الظاره يعني 44 سنه ووالده القادر 40 سنه حتى يقول بن كثير أن, ان هذين الخليفتين يعني هما دوله بني اميه كلها ما جات يعني في اعمارهم هنا فهنا الظاره يعني, يعني حطوا اغراض الموجدين القذافي وغيره من التحف ما وصل الى مع الفارق يعني هؤلاء اما يعني الخليفه القادر نشر السنه وابهرها رحمه الله وايضا القائم القائم قرات سيرته لانه ابعد عن الخلافه و في زمن الفتره الباساسيه كما ذكر الشيخ لكن سبحان الله وتلك الايام فعاد خليفه و يعني اصطاره لمده 40 سنه لمده 44 سنه فكان الشيخ يقول يعني العلماء ابن جزي يقولون من خيار بني العباس لا القائم ولا ايش والده القادر ومن حسناتهم انهم كانوا يظهرون السنة يعني لما ألف الكرج القصاب الاعتقاد القادري يسمونه المنشور القادري كان كل ما يعني مده يظهرون هذا المنشور هذا الاعتقاد من باب اظهار السنه اي نعم فهذا المنشور استمر في خلافة القادر ثم ايضا استمر اظهاره في خلافه ايش القائم فكان يسمونه الاعتقاد القادري ومره سموه الاعتقاد القائم نسبه الى القائم ابن القادر فتنة البلسة هذا من من تحاول مع العبيديين الزرادق الملاحدة وكانت فتنة سنة خمسين واربعمائة من العجرة وكانت فتنة حظيمة لكن يعني أهلك الله تعالى فيما بعد قال عندك فجاءت بعد ذلك الدولة السلجوقية حتى هزموهم هذا مما يحمد للدولة السلجوقية وقهروهم بقرسان وحجرهم بمصر وكان وقت من الوزراء مثل نظام نعم يعني نظام ملك يبقى من, من, من, من, من أهل السنة بمعنى أنه ليس باطني ولا رافضي ومن العلماء مثل أبي المعالي هو الذي ألف كتاب النظامية للوزير قال فصاروا بمينقلونه السنة وردونه من بدعات هؤلاء لهم المكان عندهم بحسب ذلك قال وكذلك المتأخير من أصحاب مالكة الوليد الباجي يعني فهؤلاء يعني لهم الباجي صاحب المنطقة وابو العربي صاحب المؤلفات الشهيرة هم عندهم تمشهر لكن ايضا هو ايش عندهم من موافقة السنة والدليل ما عندهم وابو العربي كما ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن يقول هو انتقل الى ذهب الى ابو الجويني واخذ طريقته الله اذ اشهد ان لا اله أشهد أن محمدا رسول الله حديد لو عبد المالك وبن فلو هؤلاء يصفوا شيء اكابر على طريقه الائمه المتقدمين على طريقه اهل السنه المحضه طيب تفضل يا ابو شاده قال وكذلك ابو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل والنحل انما يستحمد بموافقه السنه بالحديث. مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة وكذلك ما ذكره في باب الصفال فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلافة وإمة الحديث ويقول إنه موافق للإمام احمد في مسائل في مسألة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد الحنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفوا عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك ووافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى وبمثل هذا صار يضمه من يضمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاط وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب مضموما إلى ما في كلامه من الوقعة في الأكابر في نفع المعاني ودعوى المتابعة الظواهر وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ويوجد في كتبه من كفرة الاطلاع على قوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم للعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح وله من التميز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال الثلاث ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهل في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن يذكر هنا وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة واهلها أظهر وأقوى وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك مثل دولة المهدي والرشيد ونحفهم ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين كان أهل السنة في سلك الأيام أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا, يحصي من لا يحصي عدده إلا الله والرشيد كان كثير الغزو والحج وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرقي والأعالم طوائف من الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الفسنة هاهنا ظهر حينئذ كثير من البدع وعربت أيضا إذا كطائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرسي والصابئين ضوم ومشركين الهند وكان المهدي من خيال خلفاء بني العباس وأحسنهم إيمانا وعدلا وجودا فصار يتسبع المنافقين الزنادقة فذلك الزنادقة كذلك وكان خلفاء بني العباس أحسن تعافد للصلاوات في أوقاتها من بني أمية فإن لا كانوا كثير الإضاءة, الإضاءة لمواقف الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث سيكون بعض الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاةكم معهم نافلة لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة وكانت الشريعة أعز وأظهر وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين عظم وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرامية ونحوه من المنافقين وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الغوم من تشر بسببه مقالات الصابئين ورسل ملوك المشركين من الهندي ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيره من أهل الضلال وتقيب الصابئة ونحوه من المتفلسفة وذلك بنوع رأي يحسبه وصاحبه عقلا وعدلا وانما هو جهل وظلم ان التسوية بين المؤمن والمنافق ومسلم والكافر اعظم الظلم طلب طلب الهدى عند اهل الضلال اعظم الجهل فتولد من ذلك محنه الجهميه حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكليف حتى امتحنت الامه بنفي الصفات والتكليب بكلام الله ورؤيته وجرى من محنه الامام احمد وغيره ما جرى مما يقول والصوف وكان في أيام المتوكلة قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الزمة بالشروط العمرية والزم الصغارة فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من, وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن صريقة من غيرهم وكان الإسلام في زمانهم أعز وكانت السنة بحسب ذلك صحيح. هنا يعني كما الشيخ رحمه الله ابن حزم رحمه الله عليهم جميعا ان في غايه التحقيق والتحرير والعدل والرحمة والانصاف هذا الكلام اللي سمعناه نقف عنده قليلا كان وكذلك ابو محمد بن حزم فيما صنفه من ملل وحل والكتاب الشهير الفسن فالقاعده الشيخ المنظره ان ابن حزم يحمد بقدر ما نصر فيه السنه في مسائل ويعني يعني يؤخذ عليه ما قال فيه السنة والدليل قال مثل ما ذكرها في مسائل القدر والإرجاء نحن هو فيه كلامه في القدر في الإرجاء وتقريب مسالما يعني كلامه متين في هذا قال بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل الصعب يعني هو له قول شاد في مساء التفضيل الصعب فضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام على العشرة هذا مما شد به بالحزم قال وكذلك ما ذكر في بعض الصفات يعني في بعض الصفات كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يعني بالحزم وقع في نفي الصفات وقال رحمه الله قال شهر الإسلام بالغ إبو الحزم في نفي الصفات وردها إلى العلم جعل الصفات كلها ترجع إلى ذلك والأشاعر أقرب إلى مذهباً السنة من بالحزم اللي هو في الصفات هكذا في الدر الثاني عفواً الدر الخامس صبحة مئتين وخمسين الخامس صبحة مئتين وخمسين القال ويقول انه موافق لامام احمد في مسائل القران وغيره قالوا انه موافق له وله نعم هو يكون يقول ان موافق احمد ليس اليس كذلك بل ان شيخ الاسلام ابن في الاصفهانيه أن الاشاعره واصحابه اقرب الى مذهب ابن احمد في مسائل القرآن والصفات من الظاهريه وأن هؤلاء الظاهرية في الصفات وفي القرآن أقرب إلى الفلانسفة والمعتزلة هكذا في الصانية والجزء الثاني ثلاثة وخمسة وربعمائة وبين الشيخ لماذا بالحزن وقع في نفي الصفات يعني في نفي الصفات فقال أنه أخذ أشياء من أقوان فلانسفة والمعتزلة وأيضا كان هو محظم للمنطق فهذه من أسباب التي جعلته يقع في الصفات هذا سبب في الصفات أنه يشعر أخذنا أشياء من أخوة الفلاسفة والمعتزلة وتنى بالمنطق هاكذا من نهاية الثانية 84-500 إلى أن قال عندكم طيب هذا كل الكلام يتكذب قال وبمثله هذا صار يدمه من يدمه الفقهان وعلى ما الحديث بابتباعه لظاهر لا باطنه كما نفل معاني هنا لم يقول كما نفل معاني باعتبارا انه يعني زعم ان اسماء الله جامده نعم يعني ليس شيء تشكك هذا مقصود الشيخ العلامه لما قال كما نفل معاني نعم فهو جعل اسماء الله بمنزلة الاعلام المحضه وهذه كما يعني قال الشيخ بعباره لطيفه لما يقول هذه قرمطه ظاهره هذه قرمطة القرمطة هي الباطنية قر... هذه قرمطة ظاهرة يعني بينة من هؤلاء الظاهرية من هؤلاء الظاهرية وهذا مع عبارة شيخ عندكم في... قبل المقال قال أنه وافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى شيخ يقفل بوافق يعني هو يعني وافقه يقولك أنا على طريقة أحمد وافق أحمد في اللفظ يعني, يعني, يعني بمجرد الكلام لكن الحقيقة هو المعنى أنه صار موافقا لمن موافقا للفلاسفة والمتكلمة أيضا مما أخذ عليه أنه هنا التحسين التقمير العقليين يعني هو يرى ما تخيل وليس حقيقة من معلومة السحر من هو ما هو تخيل ومن هو, هو حقيقة إلى آخر ما يعني أخذ عليه رحم الله هنا ذكر شيء من مآثر بعض الخلفاء الذين يثبتون على قدر ما نصر من الإسلام والسنه فذكر عند المهدي قال فان المهدي قتل من ال المهدي جعل ديوان للزنادقه كان يتبع الزنادقه هو يعني قتلهم وهذا مما يحمد الخليفه العباسي المهدي رحمه الله ايضا قال انك هو احسنهم عدلا احسنوا عدلا باعتبار انه رد المظالم قد المظالم وأطلق خلقا كثيرا من السيد وأطلق خلقا كثيرا من السجن اما الرشيد اللي هارون يعني له يعني محامد كثيره منها انه كان يعني يعني يكره الكلام والمراء وله ادار في ذلك ويعني انه اثار في تعظيم السنه والتسليم لها أيضا هدم ما استحدث بكنائس مصر وهو الذي طلب من ابي يوسف ان يالف كتاب الخراج هدم الكنائس المستحدثه في مصر الشيخ هنا بعد ما ذكر شيئا من مناقب هؤلاء بين ان الخلاف العباسية يعني ظهر فيها بدع البدع هالمشرف فهذا اللي ادى الى الفساد في هذه الفتره اثنى على بني العباس من جهه تعاد الصلاه لان بني اميه كان عشق لخنوص الصلاه تأخذ الصلاة عن وقتها فقال خلاوين عباس احسن تعاهدي للصلاة فإن أولئك لهم بني أمي كانوا كثير إضاءة لموقف الصلاة طيب لكن بعدها قال أنك هنا لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة نعم وطبعا الشيخ رحمه الله لم يقول القرون الثلاثة باعتبار ان دولة بني أمي تدخل في القرون لما تدخل تدخل في القرون باعتبار ان الشيخ يرى كما مر بنا ان يعني القرن الثالث ينتهي ب بماذا ب وفاه او انتهاء الدوله الامويه لاخر خليفه اللي مروان ابو محمد فهذا يعني فهم سلموا من تلك البدع التي ما ظهرت فيما بعد عند بني العباس الشيخ يقول مثلا من باب ناخذ كلام الشيخ في الموطن أخرى يقول السنة قبل دولة العباس أظهر منها وأقوى في دولة بن العباس فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة فدخول هؤلاء الشيعة وهؤلاء العاجم هو الذي أدى إلى ظهور هذه البدع وتمكنه خاصة لما ظهرت دولة بني بويه الدولة الشيئية هكذا في المنهاج الرابع صفحة ثلاثين ومئة انا لو في دوله فيها بالعباس المامون نعم يعني هنا الشيخ يقرر مساله مهمه ان في تلازم بين البدعه والكفر اذا اذا اذا اذا نشط اهل البدع وظهرت ايضا تالفت ينشط الكفره ويستظهرون والعكس إذا ظهرت السنه وعمل بها فعند الكفرة الكفره يقمعون ويدلون فالقضية يعني هكذا مطردة من خلال النصوص الشرعية ومن خلال الحقائق التاريخية كما قال سلفون الصالح البدع بريد الشرك فإذا قمعت البدعة قمع الشرك وإذا ظهرت البدعة ظهر الشرك والتاريخ مليء بهذا والشيخ ذكر عندك أمزلة يعني مثلا لما مثلا يعني أظهر هؤلاء الخلفاء السنة المهدي الرشيد لما أظهر السنة يعني قمع الكفار لكن لما قمعت السنة في هذا المأمون نجد أن الكفرة يعني يظهرون ويتمكنون قال عندكم في جولة ابن العباس ظهر الخرمية, الخرمية الخرمية نسبة لبابك الخرمي وكان يعني من الزناتق الملاحدة الباطنية الإباحية قال وعرّم من كتب ينعمل ولهذا الشيخ عبارة اللي نقل الصفدي في التغليض على ما فعل المأمون لما قال ما أظن الله تعالى يغفل عن المامون جناء الجذاء مصر بما احداثه من ايش من ترجمه هذه الكتب التي جرت على الامه الويلات كما على القاضي طيب مع اتفضل أنوالي وصلنا وين قرأت الآن؟ أنوالي وصلت همين؟ طيب إذن عندنا هنا المقالة كانت أيام المتوكل رحمه الله كما بيّن الشيخ رحمه الله لأنه أظهر السنة وأيضا أمر الفقهاء بأن يحدثوا بحديث الصفات وأيضا مما يحمد له أنه هدم كنائس سواد العراق بعد أن سأل الإمام أحمد استفت الإمام أحمد فأمره بأن يهدم تلك الكنائس وهو لما تفل رحمه الله يعني رؤيه في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي قيل بما قال بقليل من السنة أحييتها بقليل من السنة أحييتها رحمه الله فتجد أن الخلفاء أن الذين لهم يعني قدم الصد فتجد أنهم يعني يقمعون البدع ويظهرون شعاع الإسلام ذلك الشروط العمرية الشروط العمرية التي تفرض على على اهل الذمه من اليهود والنصارى وفيها الذل والصغار لهم فتجد المتوكل اظهرها تجد الها الرشيد اظهرها تجد المهدي اظهرها طبعا عمر بن العز بن قبل ذلك في بني قال فحدث شنو الجماعه وقومهت الجميع الراس وكذلك في ايام المعتقد المعتقد ايضا يحمد له من خلاب العباس توفي سنه 28 ان افضل سنه المجوس افضل عياد المجوس النيروز وابطل ما يفعله المنجيمون المهدي القادم مرة بنا الحديث عنهم طيب العالم نبطي في لهذا وعلك إن شاء الله في درس قادم بلا توفيك الله وسلم ونحمد وعلى آله وعليه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه وحيا على السلام اقاموا الصلاه قد قامت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليه غير المغبود عليه ولا الضالين آمين إن من المستقين جاءا واعلى با وكاعبا ثرافا وكاسا بهاقا لا يسمعون اجريا لغوا ولا ثباب جزاءا من ربك عطاءا ان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يغوصه من ذنقا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي صَفٍّ لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اسْتَخْدَرَ إِلَى إيا أنزرنا تبعداء القريبا يوم ينقر المرء ما قسبت يجاه ويقول في آخر يا ليس لي كنت ترابا سبحان الله والحمد